بسم الله الرحمن الرحيم ألف لامرأ كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الغلمات إلى بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد إلى صراط العزيز الحميد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وويل للكافرين من عذاب شديد الذين يستحبون الحياه الدنيا على الاخره ويؤدون عن سبيل الله ويبغون ها في ضلال بعيد وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين له فيضل الله من يشاء ويهدي من يشاء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 ايديه في افواههم وقالوا وقالوا اننا كفرنا بما اوسلت به واننا في شك مما تدعوننا اليه قالَالَ تسُولُهُم أَفِي الَّهِ شَكشكُ فَطِ السَّم وَاتِ وَال يذاعُكُم ل يَوِّ وَلَك مِظُنُوا بِكُم وَنؤخرِقُ إِلَ قالوا إِنْ ان إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُنَا تُرِيدُونَ ا تو عَمَّا كَانَ اب آبَاؤُنَا تُرِيدُونَ تو سد عَمَّا كَانَ هم اصولهم ان نحن الا بشر مثلكم ولكن الله يمن على من يشاء من عباده وما كان لنا ان نكفيكم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 خوف وائی خوب کلو جب جبری نانی میوں ويسقى من ماء صديد يتجرعه ولا يكاد يسيره ويأتيه الموت من كل مكان وما هو بميت میں تین أعمالهم كرماد استددت به الريح في يوم عاصف لا يقدرون مما كسبوا على شيء ذلك هو الضلال البعيد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 دینستک ان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 فاستجبتم لي فلا تلوني ولو أنفسك ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي إني كفرت بما أَشْرَقَ دُمُونِي مِنْ قَبْل إِنَّ الظَّالِمِينَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيم وَأُولِي الْخِلَلِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جنات فيها الانهاء خالدين فيها خالدين فيها باذن ربهم تحيتهم فيها سلام میں کل كل کلین ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة اركز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 قل لعباديا الذین آمنوا يقيموا الصلاة وينفقوا مما رزقناهم سرا وعلانیتا من قبل ان يأتي يوم سیون الثمرات رزقا لكم فاخرج به من الثمرات رزقا لكم وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بمره وسخر لكم الانهام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 بَنِي يَا ان نَعْبُد الاَصْنَام رَبِّ إِنَّهُمْ نَضَلُّنَا كَثِيرًا مِنَ النَّاسِ فَمَن تَبِعَنِي فإنه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 میں ام في السماء الحمد لله الذي وهب لي على الكبر اسم عيل و اسحاق ربي لا الدعاء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 میو لا يرتد إليهم طرفهم وأفئذتهم هواء وأنذر الناس يوم يأتيهم العذاب فيقول الذين ظلموا ربنا أخرنا وَهُوَ التَّكَوُّنُ ذَبِيعٌ وَسُرْ أَوَلَمْ تَكُونُوا أَقْسَمْتُمْ مِنْ قَبْلُ مَا لَكُمْ من وَسَكَن تُم فيِي مَسكن الذيذينَ وَلَم أَفُسَهُم وَتَبَمَ َنَا لَُم كَف فَعَناَا بِهِم وَظَرَبَناَا وَقَادِمَ كَرُومُكَ أَرْهُم وَإِنْ دَضَّ اللهُ مَكْرُهُمْ وَإِنْ كَانَ مَكْرُهُمْ لَتَزُولُ مِنْهُ الذِّبَال بَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ مُخْلِفَ وَعْدِهِ وَادِّي الله عزيز ذو انتقام يوم تبدن الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار وَتَرَ الْ المُجرِمينَ يَومائِذٍ مُ قَرونينَ فيِيأَصبدَدَد سَرَابِيلُهُم مِ قَطِرَانٍ وَتَغْ الشَعذُ لِيُنْذِرَ مَنْ كَانَ حَيًّا وَيَحِقَّ الْقَوْلُ عَلَى الله كل نَفْسٍ مَّا هذا إِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ هَذَا بَلَاغٌ للناس ما هو إله واحد وليعلموا أن ما هو إله واحد وليذكر أولو